بسمِ اللههِ الرَّحمَان يض الخِيم إِقتَرَبَ لَِّا سِحِسَابُهُم وَهُم في غَفْلَةٍ مُْرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم واسر النجو الذين ولمو هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قال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 ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً كانت ظالمةً وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فَمَا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدًا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لَوْ أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا